117. ولله ما في السماوات وما في الأرض 118. وإلى الله ترجع الأمور كنتم أ في منهم المؤمنين I Want ee p وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُونَ see.